Bismillahi l-Rahman l ala abdih Ta'ziz ve adam ve nam خَلَقَ مِنْ تُرَابٍ لَهُتَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا ولا نفعوا ولا يملكون ما وَلَا حياتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا افك تراه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلم وزرا وقالوا أساطير الأول نكت تتبها فهيتم قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْءُ إِنَّهُ كَانَ غَفُرًا رَّحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقُ لَوْلَا أُنْسِ لَإِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلقَى تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبَ لَكَ الْأَمْثَالَ فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. بَارَكَ الَّذِي أِنْشَأَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا قَرِّنَاهُ دَعَا هُنَالِكَ لَا تَدْعُ يَوْمًا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 İke'l adam mesula Ve yevme yahşuruhum ve ma ya'budun min illahi قال سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولاكما تعتهم وأبائهم حتى نسلك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 buk bacira, sadek Allahu Al Azim, aruz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 يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربهم ان قد اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكف بربك هاديا ونصيرا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 وَلَا يَتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ مَأْوَاهُمْ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِذْ قَضَيْنَا أَن تَهَيَّأَنَّ مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْ نَذْهَبُ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فدمرناهم تَدْمِيرًا وَقَوْمَن حِلُّمَ مَا كَذَّبَ الرُّسُلَ أَوْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا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 وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوءُ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرُجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا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 أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اظلوا سبيلا الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم ما قبلناه إلينا قبل غير وهو الذي جعل لكم الليل لباساً ونوما وجعل النهار نشورا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لنحي به بلدة ميت ونسقيه مما خلقنا أنعام وناسيا كثيرا ولا قد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفراء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 ورج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاد وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 فكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا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 لَكَ فَعْلٌ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ الْخَبِيرَا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِ اتَّخَذَ أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِخَبِيرٍ وَإِذَا طَالَ لَهُمُ السُّجُودُ لِلرَّحْمَنِ قَالُوا يَمُرُّ الرَّحْمَنُ أَنَسْ سُجُدٌ مرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أو أَرَادَ شُكُورًا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 وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزمن وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أثَمًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبتل الله سيئاتهم حسنات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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريةنا قرّت أعينه وجعل للمتقين إماما أولئك يرزقون الغرفا بما صبروا ويلاق وَأُنْزِلَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامٌ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ بِكُمْ ربي لَوْلَا اقوال كذابتم فسن فيكون لزاما